يهدي الله لنوره من يشهد في تفسير القرآن المجيد والقرآن المجيد القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل تقديم فيصل بن جديان الأتيب تنفيذ ماجد براشد الدباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآلِه وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبة الكرام لحلقة جديدة من القولة المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي <ill432> وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في بداية الحلقة نرحب بفضيلته فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله سيد فيصل وحيا الله لإخوة جميعا واسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد. كما وعدنا المستمعين الكرام أن سنبدأ هذه الحلقة مع بداية سورة الطور قبل أن نتحدث عن الآيات في هذه السورة العظيمة هل من حديث عن سورة الطور عن كونها مكية أو مدنية عن المواضيع التي تحدثت عن هذه السورة الحمد لله بعد سورة الطور سورة مكية أقسم الله جل وعلا فيها بالطور كما سيأتي وذكر ربنا تبارك وتعالى فيها ما يثبت صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرت عن أحوال يوم معاد كما أنها بينت في أواخرها إقامة الحج على أهل الكفر في سياق قرآني عظيم أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون وثبتت النبي صلى الله عليه وسلم فصل الحكم ربك فإنك بعيوننا ودعته إلى أن يبقي صلته العظيمة بالله فسبح بحمد ربك حين تقوم ومرض بهنا الصلاة إلى غير ذلك من الآيات لكن جرت عادة المفسرين إنهم يذكروا هذه الصورة المباركة يذكرون ما كان لجبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه فجبير إما تأخر إسلامه قليلا وكان قد شهد بدر فبعثته قريش في أسار بدر لبعض أهلها ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله جل وعلا في يوم بدر وكانت الأسرى سبعين فاختلف الناس فيهم فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بفداء الأسرى بناء على مشورة أبي بكر وشبه يومئذ الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وشبه عمر بنوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة المقصود أن قريشا في الجانب الآخر كانت ما وقع في معركة بدر قد قسم ظهرهم فمنع النوح على أسرهم ولهذا يقول قائلهم لما فقد كثيرا من أهله وقرابته في بدر فبقي القلب مملوءا غيظا يريد أن يبكي يريد أن ينوح على قتل بدر لكن قريش منعت ذلك حتى لا يشمت بهم المسلمون فسمع امرأة تبكي فظن أن قريشا قد أذنت فبعث ابنا له يسأل فأخبره أن امرأة تبكي بعيرا لها أضلت فقال تبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود على بدر صرات بني حصيص ومخزوم ورهد أبي الوليد ألا قد ساد بعدهم أناس ولولا يوم بدر لم يسود الشاهد من القضية أن جبيرا أتى المدينة فلما أتى المدينة وافقت صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده وهو يقرأ بالطور فقال لما قال عليه الصلاة والسلام وهو في قراءته إن عذاب ربك لواقع كاد أن يطير قلبي وأمنت حينها وخفت أن لا أقوم من مقامي إلا وقد نزل العذاب علي أنا أريد هنا أن أقف وقفه إذا أذنت المجد يوم ذاك كان سقفه من الجريد وأعدته سواريه من جذوع النخل ولم يكن شيء ما مما نجده اليوم من تقنية حديثة ما يسمى بالصدى أو مؤثرات أو ما إلى ذلك لم يكن إلا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قال عنه عريش كعريش موسى سقفه جريد وأعمدته جذوع نخل سواريه جذوع نخل ومع ذلك القراءة فيه جعلت هذا الذي لتوه عائد من اللات وهبل والعزة وقرابته مقتولون في بدر يعني البعد الإيماني ليس أمرا هينا وليس مؤمنا يشهد الصلاة هو الآن كافر ممترئ قلبه وثنية ممترئ قلبه من غير الوثنية غيفا على أهل الإيمان لأنهم قتلوا قرابته ومع ذلك لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطوري في صلاة المغرب جهارة قال كاد قلبي أن يطيق فالقرآن عظيم وتشتد أعظمته إذا تلع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يذكر المفسرون أصل المسألة يعني أصل النصي يذكرونه عند الحديث عن سورة الطور. نعم. هذه السورة بدأت بأقسام كثير أقسام بها الله عز وجل على وقوع العذاب على يوم القيامة يقول الله عز وجل والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع الحديث عن هذه الأقسام التي أقسم الله عز وجل بها كما قلتم هذه قسم والقسم الأول والطور الواوه وقسم والنحات يقولون إن أحرف القسم أشد الحروف ذكرا لله لأنها مرتبطة بلفظ الجلالة هذه يعني لمحة جيدة منهم رحمهم الله ونحن كما تعلم أنت كذلك صنعتنا الأولى النحو فيجد الإنسان جبرا تعاطفا معهم الربنا والطور الطور في أصل اللغة الجبل الذي فيه نبت لكن ما المراد بالطوري هنا نبدأ بتفصيل المسألة الألف واللام إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد فإذ قلنا إن الله أليف واللام للجنس فهي المقصوم المقسم به هنا كل جبل فيه نبت وإذ قلنا للعهد فإن العهد ينقسم إلى ضربين معهود ذهني ومعهود لفظي فإن قلنا إنه معهود لفظي قلنا محال لما محال لأنه لا يوجد ذكر للجبل قبل لأن هذه فاتحة الصورة فلم يبقى إلا المعهود الذهني والمعهود الذهني ليس في الأذهان إلا الطور الجبل الذي كلم الله عنده موسى على هذا صورة الطور جاءت بعد آيات المكية، تحدث الله جل وعلا فيها عن الطور فمثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن صورة طاها والأنبياء والكهف ومريم إنها من العتاق الأول يعني من أوائل ما أنزل وصورة مريم وصورة طه كلاهما ذكر فيها الطور وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووعدناكم جانب الطور الأيمن فذكر فيها الطور وذكر في الأعراف كذلك الطور وهذه كلها فيما يظهر متقدمة النزول على صورة الطور وإن كانت جميعا سورا مكية فنقول نبقي على اختيار أن الطور هنا هو الطور الذي كلم الله عنده موسى التكليم سيد فيصل أرفع مقامات الوحي أرفع مقامات الوحي ولهذا قال الله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثم افرد موسى بالذكر قال وكلم الله موسى تكليما وجاء بالمفعول المطلق تكليما حتى يصرف ما يتوهم أن التكلمة على غير حقيقته فالتوكيد بالمفعول المطلق رد بليغ قرآني ليس رد علماء رد قرآني على أن التكليم هنا على على حقيقة لأن العرب لا تؤكد بالمطلق إلا ما كان على حقيقة لا تؤكد المجاز بالمطلق قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما هنا التكليم هنا وقع في جبل الطور على حالين الحالة الأولى لم تكن على ميعاد بالنسبة لموسى أما في قدر الله قطعا وجئت على قدر يا موسى، لكن موسى لم يكن يعلم أنه سيكلم، أنه سيلقى الله، أنه وسيوح إليه، أنه سينبّه، سيرسل، هذا كله لم يكن يعلمه عليه السلام. لذلك ولا مدبراً وخاف وأصاب وما أصابه سلام الله عليه. لكن في المرة الثانية لا، الله جل وعلا قال وعدنا موسى. فوعدهه الله جل وعلا فجاء فكلمه الله جل وعلا مرة أخرى لذلك عليه السلام في المرة الأولى لم يطلب مقام الرؤيا هو توه الآن فرح بمقام التكليم فما لم يدر في خالده أن يطلب مقام الرؤيا هو الآن يعني غير مستشعر كاملا ما يحصل لأن الله جل وعلا يكلمه لكن في المرة التالية لما كلمه الله كان قد ذاق لذة المناجات من قبل فلما ذاقها مرة أخرى جبلة بشرية قال ربي أرني أنظر إليك طلب مقام الرؤية فهذا الطور مكان مقدس مبارك لكنه ليس حرما فلا حرم إلا مكة والمدينة وأما مقدس مبارك كثير قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فوصف المكة بقول الحرام لكن ذلك وصفه بالمكان الأقصى لكنه قال الذي باركنا حوله فهو أرض مباركة وطول سيناء أرض مباركة إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى فهذا القسم الأول في قول الله جل وعلا والطور ينصرف إلى الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده كريمه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام القسم الثاني وكتاب مصطور الواواء قسم وكتاب مقسم به لكنها جاءت لك ومصطور صفة لها فما المراد بالكتاب بعضهم قالوا هذا ينسى الفراء أنه صحائف الأعمال ما يجده الإنسان يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب ومنه كتابا يلقاه منشورا فقال كتابا منشورا يلقاه منشورا فقال هذا دليل على أنه ينصرف إليه بعض أهل العلم قال القرآن وهذا قلبه أجلاء مفسرين يعني كثير المفسرين قال إنه القرآن الذي يترجح عندي قول من قال أنه التورا للمناسبة ما بين الطور ما بين كتاب هذا الأول الأمر الثاني أن القرآن يومها لم يكن مكتوبا فالجمع الأولي للقرآن إنما كان في زمن الصديق رضي الله عنه أرضاه يوم كلف زيد بن ثابت رضوان الله عليه بأن يجمع القرآن لكن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا مكتوبا يقرأه كل واحد. فينصرف وكتاب مسطور أول ما ينصرف عندنا إلى قول الله جل وعلا والطور أي إلى التوراة ولقوله تبارك وتعالى وكتبنا له فيها أي في التوراة التي كتبها الله جل وعلا لموسى. فيقول الله جل وعلا وكتاب مسطور ينصرف إلى إلى التوراة على المشهور مسطور أي مكتوب. والله تكلم عن هذا كثيرا لكن لا يلزم أن الكلام هنا عن التوراة الله يقول والطور وكتاب مصطور في رق منشور هذه لا بد منها الرق الجلد منشور مفتوح غير مطوي لين يقرأ وهذا يؤكد أنها منصرفة إلى التوراة لأن القرآن كما قلت في الأول لم يكن في رق منشور لكن الله قال في الأنعام مثلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم طبعا سيد فصل تعرف يوجد كاخد وطرس وورق ورق وقرطاس لا يقال قرطاس إلا إذا كان مكتوب عليه إذا كان مكتوب فيه يسمى قرطاس الله يقول لنبيه خرجتنا صوت الانعام لكن المقصود فواحد كله قرآن يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فتعلم أن الحواس سمع وبصر وذوق وشم ولمس أقواها اللمس أقوا الحواس اللمس فالله جل وعلا يقول هؤلاء طبع عليهم العناد فحتى لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس يشهد لك بالنبوة مكتوب ولمسوه ليس فقط تتلوها الآن أن تتلو فلمسوه بأيديهم نقال الذين كفروا إن هذا إبا سحرموا المقصود هنا عود على ما نحن فيه في رق بالفتح المقصود به الجلد المنشور الذي يكتب عليه في حين أن كلمة رق هي العبودية الملوك وما شابهه. فقول الله جل وعلا والطور وكتاب مصطور في رق المنشور قسم بالتوراة وقسم بالجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده كلم الله جل وعلا كلمه وصفيه موسى موسى بن عمران وقضية منشور جاءت كذلك المدثر إن شاء الله تعالى ذكره يقول جل وعلا صحفا منشورة يعني كأنهم يريدون صحفا وليست فقط مطوية إنما تكتب تنشر لهم حتى يقرأوا حتى يقرأوا ما فيها ثم أقسم الله عز وجل بالبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور على هذا العذاب الذي سيقع يوم القيامة قولوا جل وعلا والبيت المعمور هذا قسم ثالث لأن قوله جل وعلا في رق منشور هذا بيان ليس بقسم إنما أقسم الله بالطور وأقسم بالكتاب المسطور قال جل وعلا بعده والبيت المعمور ما البيت المعمور؟ قال بعض العلماء إنه الكعبة فيصبح القضية قضية أماكن الديانات أماكن بعث الديانات فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من عند الكعبة فموسى نبي عند جبل الطور وهذه مناسبة مقبولة معقولة المعنى بعض العلماء يقول لا نأخذ بالحديث الوارد في قضية الإسرائيل والمعراج في ذكر البيت المعمور فينصرف في البيت المعمور إلى البيت في السماء السابعة يدخله الملائكة سبعون ألف ملك وأنه بحيال الكعبة فيصبح القسم بالبيت المعمور ليس المراد به الكعبة ليس المراد به الكعبة ذكر بنفس اللفظ ذكر بنفس اللفظ لكن قد يأتي قائل فيقول لكن الكلام لكفار قريش هم يعلمون أن هذه الكعبة معمورة بالطائفين سواء من أهل الكفر أو من أهل الإيمان على مر الدهور والعصور منذ أن بنها الخليل وإبراهيم فهذا قول متوجه المعنى مقبول لكن الأولى حمله على البيت المعمور وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وعري في العلم بمكان لا يكاد يجهله أحد فهذا القسم الثالث والبيت المعمور فاقسم الله بذلك البيت العظيم الذي جاء في الحليث أنه وجد خليل الله إبراهيم قد أسمد ظاهره إلى البيت المعمور وهو على هذا في السماء في السماء السابعة والسقف المرفوع ينصرف إلى السماء قال الله جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا ولأن السماء بالنسبة للأرض كالسقف السماء بالنسبة للأرض كالسقف والسماء كما هو معلوم من أعظم خلق الله والله جل وعلا يقسم هنا على أشياء غيبية لا ترى وأشياء ظاهرة إذا قلنا إن البيت المعمور هو البيت في السماء السابعة فهذا شيء غيبي لا يرى وإذا قلنا إن البيت المعمور هو الكعبة فأصبح المقسم بها في جميع الأحوال أشياء ظاهرة لأن الطور جبل معروف والبيت المعمور إذا قلنا إنه الكعبة شيء معروف وكذلك السماء قربنا بعدها كما تعلم والبحر المسجور البحر معروف أظهر لي من أشد المعارف يعني نعم. معروف جدا لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في علمي لم يرى البحر. كذلك أمير المؤمنين عمر، وكذلك بعث إلى عمر بن العاص سؤلوا عن البحر، وقد ذكر البحر في حياة بعض الأنبياء. ذكر مع نوح، ذكر مع موسى، وذكر مع يونس عليهم السلام جميعا. ربنا قال والبحر المسجور أي الموقد ولعل هذا يكون يوم يوم القيامة إذا البحار وإذا البحار سجرت أي أوقدت. والقرآن يفسر بعضه بعضا فيصبح الله جل وعلا هنا قد أقسم بالطور أقسم بالكتاب المصطور وأقسم بالبيت المعمور وأقسم بالسقف المرفوعي وأقسم بالبحر المسجور على وهذا جواب القسم على أن عذابه جل وعلا واقع لا محال إن عذاب ربك لا واقع إن عذاب ربك لواقع لو ولعله لو يأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم التفصيل في قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع لو لارتباطه بما بعده من الآيات إلى هذه الآيات نتوقف ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل بمشاية الله تعالى في الحلقة القادمة نشكركم فضيل الشيخ ونشكر المستمعين الكرام على أن كانوا معنا في هذه الحلقة حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور, في سور المفصل ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي البرنامج من تقديم فيصل ابن جغيان الاعتابي تنفيذ ماجد ابن راشد الدباس